قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين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 ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتنا الله من فضله ورسوله سيؤتنا الله, الله راغبون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 لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين أعوذ بالله من